بسم الله الرحمن الرحيم حميد وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين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 Rabbana shif'a 'anna al-'adhab inna mu'minun anna lahumu dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallu 'anhu wa إِ كَاشِفُ الْعَثَ بِقَاللَ إِكُم عَائِدُود يَوْمَ نَ بَطِشُ الْ البَقُشَةَ الْكُبَرَ